ودأي من الشيطان الرجيم يجوا ا ما Afon التي <تصفيق> ما But sound ओह mm मु -hmm. Oh, no! is <laughs> felt Um,